فلا يفارقه حتى يدخله الجنة الله أكبر فلا يفارقه حتى يدخله الجنة يا سلام ده مش كده بس ده من أعظم الأسباب المنجية من النار أن يموت لك ولد يعني أو بنت فتصبر الشرط الصبر لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال لهن ما من كن عيز كل امرأة اسمع سيما من فقدت ولد ما من كن من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد كلمة ولد معناها ذكر أو أنسى ما من كن من امراه يموت لها ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امراه او اثنان يا رسول الله فقال او اثنان وانا احسب ان لو قال انه لو قالت و لقال و مش كده وبس دي كلها نصوص تبرد اكباد من فقدوا الاولاد نحن قلنا الحلقة علوانها برد الأكباد لمن فقد الأولاد موت الولد مع الصبر من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ذنوبة كتيرة تقول لي جبال أقول لك ابتليت بفقد ولد تقول لي حصن أقول لك عملت إيه سعتها تقول لي صبرت واحتسب أقول لك كل هذه الذنوب غفرت برحمة الله ما الدليل أخرج مالك في الموطأ والترمذي في السنن وصححه الترمذي ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال المؤمن يصاب في ولده وخاصته أي أقاربه وأصدقائه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة أقول ثاني سيدنا النبي بيقول ما يزال المؤمن يصاب في ولده وخاصته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة بشرط إيه يا أخوانا الصبر, الصبر الصبر الصبر واسمعوا لهذا الحديث اللي يمكن ملايين من المسلمين هيسمعوا الأول مرة حديث عجيب جدا شوفوا رحمة ربنا يا أخوانا رابن ما جاء في سننه والحديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بصراره إلى الجنة إذا احتسبت واحدة حامل الجنين نفخت فيه الروح ابن أربع تشهر وشوية ابن خمس تشهر ابن, ابن كذا ابن كذا ست تشهر نفخت فيه الروح وبعدين حصلها حادث صقطت الصقط ده شوف النبي يقول فيه ايه يقول والذي نفسي بيده الصادق بيحلف عشان تصدقه لان الكلام ده عجيب فعلا ورحمة ربنا فيه وسعى اوي والذي نفسي بيده إن سقط ليجر أمه بصرره, بصرره إلى الجنة إذا احتسبت يعني إذا قالت إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب أجرني في مصيبتي يا رب اخلف علي خيرا منها صبر أيها الناس عاقبته خير وعاقبته شهد نعم الصبر مر لكن عاقبته أحلى بكثير من العسل ولله ضر القائل اصبر قليلا وكن بالله معتصما لا تعجلن فإن العجز بالعجل الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل صبر مر زي اسمه لكن عاقبته أحلى من العسلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه كل لأولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عذا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر وكان يعلم أنها أول من يلحق به من أهله بل وبشرها بذلك في مرض موته فكأن عيال كلهم ماتوا في حياته مات ولده إبراهيم وضعه النبي في حجره والولد تقعقع نفسه في السياق فاغرورقت عين النبي بالدمع فاض دمعه رحيم صلى الله عليه وسلم فقال ابن عوف أو غيره وتبكي يا رسول الله قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من خلقه والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والذي يرضي ربنا عند النكبات منا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون عروة بن الزبير صافر إلى الشام فنزلت الآكلة بقدمه فقطعوها وبعد قطع قدمه ضرب فرص ولده فقتله يعني فيهم واحد فقد رجله وابنه فجاء المعزون لا ندري يا عروة لا ندري يا حفيد أبي بكر في أي شيء نعزيك نعزيك في ولدك أم نعزيك في رجلك فقال اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت ولئن كنت ابتليت فلكم عافيت لي أطراف أربعة أخذ ربي واحدا وترك ثلاثة ولي سابعة أبناء أخذ ربي واحدة وترك لي الآخرين وترك لي فيه الأمل فهو أعظم مرجو وأكرم مسؤول سبحانه وتعالى عمر ابن ذر ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن ذر ابن عمر مات عمر ابن ذر مات مات عمر ابن ذر فجاء الناس إلى أبيه ذر وقد مات ولده فجأة فجأة صبي صبي شاب خمستاشر ستاشر سنة صالح حفظ القرآن كله فقه في الدين عابد طوع أمره رهن إشارته طب ساكت ما فجاء الناس يبكون فقال ما لكم يقول له أمه بتبكي ليه ما لكم تبكون والله ما ظلمنا لما ربنا خد ابنك منك ظلمك هو أنت تملكه أصلا إن كنت لا تملك نفسك أصلا إن لله وإنا إليه راجعون فعمر ابن ذر ابن مات عمر فأمه قاية عيط فقال أبوه لأم لزوجته ما لكم تعالوا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهبا لنا بحق ولا أخطئ بنا لا دا لكل أجر كتاب ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا وما لنا على الله من معتب ألم راضي يا رب ألم سلم هكذا يقول هو فلما وضع ولده في الطراب وأمر صعب جدا إنك تحط الولد ولدك اللي كنت بتحلم وتؤمل فيه وترجو له وعمل تشتغل وتجمع وتسافر الكويت والسعودية واجمع واشتغل وابني اشتغل واجهز وعلم تلاقي ده كله ضاع صعب أنا عارف فلما وضعه في الطراب قال قال كلاما يقطع نياط القلوب قال رحمك الله يا بني رحمك الله يا بني والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حدبا يعني عطوفا رحمك الله يا بني والله لقد كنت بي بارا وكنت عليك حذبا يعني عطوفا وما بي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله من فاقة ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك ولولا هول المطلع لتمنيت أن أكون في مكانك فليت شعري ماذا قيل لك يا ولدي وبأي كلام أجبت يا ابني اقول لك في القبر ابنه كان جرى عليه القلم يا ترى لما سالوك من ربك اجبت ولا لا يا لما يقولك من نبيك اجبت ولا لا يا لما قالوا لك ما دينك اجبت ولا لا وبسل رائع في الصبر ام سلييم ام سلييم صافر زوجها أبو طلحة وقد ترك من خلفه ولد مريضا اعتني به يا أم سليم الولد يا أم سليم لا تغفلي عنه يا أم سليم قالت هو في عيني أتوصيني على ولدي صافر الوالد يغزو مع النبي اشتد مرض الولد مات الولد جهزته أمه وكفنت ودفن وقالت لأهلها ولأهل زوجها إذا عاد أبو طلحة فلا يخبره أحد حتى